وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنبلهم لا يؤمنون إنما تنظرون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 وَقَرَئِتْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ الْمُسْلِمُونَ إِذْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ الْمُرْسَلُونَ فَكَذَّبُوهُمْ فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مثلنا لله الرحمن من شيء ان انتم ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم مرسلون وما علينا الا البلاغ المبين طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء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 قال يا ليس قومي يعلمون بما غفى لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا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 كُلُّ النَّجْمِ جَمِيعُ الَّذِينَ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ من نخيل اِنَّا بِهِ وَفَجَّرْنَا نَهِيَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا أَمْلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ, ومن أنفسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ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 إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأكلهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون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 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلنا من كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون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 وَاتَّقَذُ مِ دُون اللَّهِ عَهَكََّ عَهُم يوفَرون لا يَسْتَطيرونَ نُفَهُم وَهُم لَهُم جُدُم مُحْبرَرون فَلَا يَحذُون كَقَولُهُم إِا نَعََّمُ مَا يوسونَ وَماَا يُعَنون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 ان اي يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجع